في اذني يا أخو يا بجربك خل قلبي يجعيد يا أمك دمي يخذأ من شرياني يختلط يا أدمك يا قلبيك عيد يا امك دمعي شفت الطاغي جسمك يهبر منا أو داجة للدنيا الحفة بعدك ما لي بها العمر حاجة ما رمي جسمك في الغبره ويتلقى الطعم لناح ويا الجد الهادي ويا وجدتك ومقت لك عني وخفف ناري اللي خذني يا أخو يا بقربك خلقربك دمي اخذه لين شرياني يختل طيادم يا شفت الطاغيب جسمك ايه قلب مننا وداج الدنيا العفاف للدنيا العفا بعدك ما لي بهل عمر حاجة مرمي جسنك في الغبر وتقطع من ناح يا الجدة تطاه الهادي Yelli omah Zahra khoyaj takibal ya rasak ma جسمك في ضدي ما من مشينا يا الأخو تركنا جسمك في ضدي ما تحنق زينا بكجة والحرم يا صاحب الحمية. تبت على المطيه سافرت ويا العدو ما ظل ستر الي من سبي اخويا من سبي من مشان يا الاخ القرايه جسمك كيف ضد دم تحنا زنبتك والحرم يصاح بالحميه تبجي على المطيع سافرت ويلعد وفضل ستر إلي خوية مرسبي من دخلنا المجلس الدعية ونظر نظرة عيون الخلق علي من دخلنا المجلس الدعية نظرة عيون الخلق علي وزي شترسك يا اخويا شفته يضربونا يا صف جلاله يستع جلاله ما حل صوت ما حل صوت اللي بالايذ فكرتي على ما حل جماله من ميجينا يا الاخو تركنا جسمك في ضد ما من ميجينا يا الاخو تركنا جسمك في ضد ما تحن زينبك جتو الحرم يا صاحب الحمية تبجي عالمضية سافرت ويا العدو ما ظل ستر إلي خويا مرسبيا من دخلنا المجلس الدعية نظرة عيون الخلق علي من دخلنا المجلس الدعية من دخلنا المجلس الدعية نظرة عيون الخلق علي فطشت رأسك يا أخو يشفت يضبونه يصطعب جلالك وحلى صوت اللي بايات الذكر تعاله محلى جماله خل دخلنا المجلس الدعي يا, يا عيوني يا راعي الغي اجيتي بهاليوم اهلي العبر اجيتي بهاليوم العبر انا عاديه ضبرك اخويا وانا انا عاديه اخويا وانا وقاعده لاجلك ما اخفي ولين ما يخفي ولين يا اخويا حالي عزيزة زينة يا أخو يا هالي عزيزة زينة قلبي يا حزنيت لها يلي نظرت في الغاضرية أعدت رضب بالأعوجية راسك تعله في السهرية يلي تركته غصبان عليا يا اللي تركتها غصبن عيتها عيتها يا اللي داورت غصبن عليا في الغادريه احدات ترضه في الأحوجية تعله في السهرية يلي تركت غصبان علي يلي تركت غصبان علي حرمين بعدك إلك لفانة تنادي وين ترى ملغانة يا عمي وشيفة حمي خلانة زين فيك قلبي يشفق عليك جيتك حزينه وعي الناس ابكي وانا يا خالي احس وذكر لطفك la rasa so che fe, -ra la rasa so che fe,